بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والس سارحات سرحا فالسابقات سبقا السارقات سبقا فالمدبرات امرا فالمدبرات امرا يوم ترجف راجفه يوم ترجف راجفه تتبعها الراضفه او هاه دفه قلوب يومئذ واجفه قلوب يومئذ واجفه ابصارها, خاشعة أبصارها خاشعة يقولون اننا لمردودون في الحافره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 واحده فاننا هي زجرة واحده فاذاه بالساهره فاذاه هل اتاك حديث موسى هل اتاك موسى إذ ربه بالواد دَنسُهُ قُوَ اِذ نَادَاهُ رَبُّهُ فِي الوادِ المُقَدَّسِ قُوَ اِذْ هَذِهِ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى اِذْ هَذِهِ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُلْ هل لك إلى أن تُكَلَّلَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى, فتخشى فَأَغْلَهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى فَأَغْلَهُ ما اذ بغى يسعى ما اذ بغى يسعى فحشر فنادى فحشر فنادى بقول ربكم الاعلى بقول الله هناك للاخرة وال في إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء أأنتم أشد خلقاً بناها بناها رفع سمكها فسواها رفع سمكها فسواها ليلها واخرج ضحاها واوقش بعد ذلك دحاها اخْرَجَ مِنَّا مَا آوَى وَمَرَّى اخْرَجَ مِنَّا مَا آوَى فإذا جاءت, فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى في الجحيم لمن يرى وهر الجحيم لمن يرى فاما من طغى فاما من طغى وآثر الحياة الدنيا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 فَتَهِيَ الْمَأْوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا يَسْأَلُونَكَ عَنِ